غير المخضوب عليهم ويختار عنهم وقال يركبوا فيها بسم الله مجرعها ورسالا إن ربي لبصور رشيل وليتجري هذا نوح ابنه وكان في محزنه يا هنيه يا هنيه يوجد معنا ولا تكن مع الكافرين قال تآوي الى جذل يعصمني من الماء قال لا اليوم من, من قال لا عرصب اليوم من أمر الله إلا مغرق وحال بينهما الموت فشال من المغرق وقيل يا أرض برعي ماء ويا سماء ويا سماء وعطرعي وقف يلم وزوت على الجود وقيل معدا للقوم الظالمين إن بني من إن بني من أهلي قال يا دغت إنه ليس من أجري إنه عمل الغير صالح فلا تسألتني ما لنسلك به عنه إني أعطك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أنا أسألك ما ليس وإن لا تغفرني وترحمني وترحمني أكن من القاتلين في ليالو حبط بسلام منا وما كارات وما رجع أمم وحن الموضة نمزعهم ثم يمسهم منا عذاب نليم تلك من أنداء الحيب نوطيها إلي ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل فاصبر ان العاقبه للمتقين وَإِلَى عاقبت له اسجودا قال يا قوم اعبدوا الله قال يا قوم الله فبالكم من اله يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري الا إلا على الذي خطرني أبلا تعقلون ويا قوم استغفروا رسكم سمته ثم توبوا إليه ينفر السماء عليكم مدراء ويجدكم قوة قُوَّةَ قوتكم ولا تتوى الزوم قالوا <سؤال> يا موسى ما شئت لنا ببينه وما نحت بتاركي الهتنا عن قولك وما نحت لك بقومه ان نقول ان لا تراك بعض الهتنا جزوع قال اني اشهد الرضا واشهد بريء مما تشركون اني بريء مما تشركون تؤتوني فكيدوني جميعاكم ثم لا تخذرون اني توكلت على الله ربي ما من دام معزه الله واخذوه بناصيتها وربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أجلقتكم به إليكم ويستخدم ولا تضروا شيئا إن ربي على كل شيء حكيو فإن تولوا فقد بلقتكم ما أرزلت به إليكم ويستفق ربي مَنَّ عَلَيْنَا جَعَلَ لَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً نَّجْعَلُهُ غَدَقًا وَأَخْرَجْنَا بِهِ الزُّرُوعَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ What is God's desire? Your heart وَتَغَرُّوا أَمَّا كل جَبَّارٍ وَتَغَرُّوا أَمَّا كُلُّ جَبَّارٍ وَعَنِيدٌ وَتُجْبَرُونَ فِي عَدْلِ السَّمَاءِ لَأَنَّهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ أَنَاكَ تَرَوْنَ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 I'm not the man who's قالوا يا صالح قد كنت فينا من هو قد نهدا فترهنا أن نعبد ما يعبد وإننا, وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا صوم أرائكم الروح أن وآساني منه رحمة فمين ينصرني من الله إذا فيتم فما تفيدوني غير تخسير ويرقوا بهذه ناقة الله الكفور آية فذرواها في أرض الله ولا تمسوها بسوء عذاب قريب فعطروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء قلنا نشينا صارفا نشينا صارحا والذين آمنوا معه بعشرة منا رحلة منا ومن من خسي يومه إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظنوا الصيحة فأخذوا في ديال الجاذبين كأن لم يقنوا فيها فلا إن تطرد أن ربهم أنا أفعتني وقالوا كلاما قالت ألا أخوان فقال بتحنجا من خيب قالوا لا قوم وَالْعَجْزَ الْعَجْزَ الْعَجْزَ الْعَجْزَ و الْعَجْزَ الْعَجْزَ الْعَجْزَ الْعَجْزَ الْعَجْزَ الْعَجْزَ الْعَجْزَ قَالُوا أَتَعْجَفِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَضَاتُهُ عَلِيْبُهُ إِنَّهُ حميد مَجِيدٌ فلما ذهبان إبراهيم روح وجاءته البشا يتابلنا في طلب الوقت. إِنَّ إن إبراهيم الحليم نواه منيب يا إبراهيم عن هذا إنه قد جاء مرطي وإنه مما ذهب غير مهدود ولما جاء أترقنا وقال هلذا يوم عظيم وجاء أبو طوله يمرعون ومن يعملون قال يا هن الله هن في بيتي. أليس منكم رجل رشيد قالوا ياه قالوا لقد لنا في بناتك من حق وإنك وإن لتعلم ما نريد قال لونني بكم قوة نوادي إلى ركم شديد قالوا يا مرد إن أرسل ربك لي يطلو فاجر بأهلك بكثار من النار ولا ينسكت بلكم أحد ولا ينسكت بلكم أحد لم إن لم أحسك إنه مطيق لما أطابهم إن موعدهم الطبح أليس الطبك بطريب جعلنا وارينا ساكرنا وأنطرنا عليها حداثا من تحجير ننظر من